إلهي أنا الصغير الذي ربّيته فلك الحمد وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير فلك الحمد وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد وأنا السائل الذي انطيتُه فلك الحمد انا الصنير الذي ربيته فلك الحمد وانا الضعيف الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا المسافر الذي صحبته فلك الحمد وانا الغائب الذي ردتوه فلك الحمد وانا السائل الذي اعطيتم فلك الحمد ربنا ولك الحمد أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد ربنا